خمسة، استمع إلى الكلمات والجمل الآتية وتأمل معانيها ثم اكتبها في دفترك مهمة لي، مضر بي، مفيد لي واحد، العطلة مهمة لك لراحة النفس اثنان الاستماع مهم جدا لفهم الدرس 3- التدخين مضر بالصحة 4- الأكل في منتصف الليل مضر بالصحة 5- الرياضة مفيدة لجسم الإنسان 6- تناول الحليب مفيد للأطفال